جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب ان تكون ا ل أ ف ض ل بينهم إ ن ه م أ ق ر ب ا ؤ ك و أ ر ح ا م ك لا تنتظر منهم ا ل ص ل ة ا ب د أ من اليوم أ ن تكون أ ن ت الواصل لتكون اعظم فرغ من وقتك اليوم س ا ع ة و ا ح د ة واجعل أ ص ا ب ع ك تتسابق على أ ر ق ا م الهاتف أيهم ي ي س ن لا ك ل لا أ ج ر تدع أ ح د ا منهم دون سؤال ولا تنتظر منهم م ك ا ف أ ة ل أ ن ه م سيرون جميعا ما هي م ك ا ف أ ت ك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من رحمه أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ سره يبسط رزقه أثره جرب جرب جرب له له في في فليصل you、mm -hmm.